خاصة الأمر الفعلي بلا إشكال صحيح هذا المحظوظ لو قصد الأمر الفعلي لا قصد دار رمضان لا غير رمضان قصد الأمر الفعلي قصد امتثال الأمر الفعلي شو الأمر الفعلي متعلق؟ وثييننا لهم رمضان بلا إشكال صحيح هذا لا كلامo عندنا إذا قصد امتثال الأمر الفعلي فقصد امتثال الأمر الفعلي قصد برمضان واكعا هذا لا إشكال المسألة الأولى لا يشترط التعرض للأداة ولا للقضاء ولا للوجوب ولا للنبي ولا سائر الأوصاف الشخصية كأن هذه السنة سنة 1414 أو أنه غدا مدلاً من الشتاء لا من الصيف أو أنه في قوم لا في مكان آخر غداً أوصاف الشخصية لا يجب قصدها بلا مشتارية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح. يعني قصد القضاء معنه عليه ان اداه يعني وان كان هو قصد القضاء الا اذا كان منافيا منافيا للتعيين هذه المساله قال القاعدة القاعده عندهم قاعده مشهوره انه تخلف القيد له اثار وأما تخلف الداعي لا ما هو الفرق بين تخلف الخير وتخلف الداعي مثلا لو أن إنسانا اشترى طعاما من السوق بداعي أن عنده ضيوف ولو ما عنده ضيوف ما اشترى الطعام ثم الضيوف ما اشترى يعني معاملة باطلة معاملة سعيد سعيد الداعي تخلف الداعي لا أما لو افترى طعاما بعنوان كونه طعاما شاميين ثم تبين أنه طعام عراقي يسألون تخلف القيد له أفضل المحر. تخلف القيد غير تخلف قائد بين هذه القاعدة يقولون العنوان إما عنوان قصدي وإما عنوان واقعي العناوين القضيه لا قصد لها هذه القاعده عرف تخلف الداعي او القاضي العنوان القضيه ما يقصد او لا يقصد يعني قصده تحقق ما قصد ما تحقق العنوان القضيه بعد ما في تخلف داعي تخلف قاضي هو اما قصد او لا يقصد قصد تحقق ما قصد انه تحقق مثل شنو انسى اما ان يقصد البيع تحقق البيع ما قصد البيع قصد البيع تحقق البيع ثم تحقق هذه الأمور القصديه لا ترتبط بتخلف الداعي أو تخلف الخير. من هذه الأمور القصديه الأداء والقضاء. يقول مسألة القضاء والأداء من عناوين قصديه الأداء عنوان قصدي، القضاء عنوان قصدي. إن قصد الأداء تحقق ما قصد الأداء ما يتحقق. إن قصد القضاء تحقق ما قصد القضاء ما يتحقق. هذا أمر يرتبط بالقاص. ما عدم الفصل لا يتحقق ما الى رأت مسألة تخلف الداعي أو تخلف الناس لذلك لو أن الإنسان ما يدري أن اليوم شعبان أو أن اليوم رمضان فما اذا قضاء أو أداء هنا إذا قصد عنوان الأداء مثلا رجاءا وتبين بعد ذلك أنه أداء أو قصد عنوان القضاء وتبين فعلا أنه قضاء أم لا إشكال فيه ولكن لو قصد امتثال الأمر الفعلي الاعم من كونه قضاء أو أداء قصد الأمر الفعلي قصد للواقع يجزئ بلا إشكال ولو قصد القضاء مكان الأداء أو العام قصد أنه أداء وتبين أنه من شعنان. وقصد انه أنه قضات المديني أنه من رمضان فهل يصح عما قصده ؟ يقول المقتبل قاعدة أن لا يصح ما قصده ليش؟ لأن هذا العناوية قصدية مع عدم قصدها لا تتحقق فمقتبل قاعدة أن لا يصح عما قصده إذا ما أكد أفقاص مقتبل قاعدة أن لا يصح عما قصده لذلك نقول بأنه قصد الأداء مكان القضاء أو قصد القضاء مكان القضاء مضر مو غير مضر مثل ما قال صاحب العروة لا يفترض التعرض للأداء والقضاء بل لو قصد واحدا منها مكان آخر صح لا لو قصد واحد مكان آخر مضر ليش؟ لأن هذه عنوين قصدية لا عدم قصدها لا يتحقق فإذا قصد القضاء لا يتحقق الأداء لأنه لم يقصده وكذا العار هذه عناوين قصدية ما لم تقصد لا تتحقق فحينئذ نقول بما أن الأداء والقضاء نوعان متغيران فإجزاء احدهما عن الآخر هذا بالنسبة إلى العناوين القصدية وأما بالنسبة للعناوين الواقعية العناوين الواقعية هم على قسمها دار عنوان كلي دار عنوان العنوان الكلي ما يجي فيه تخلف الداعي يجي فيه تخلف القيم مثلا من بالمثال إذا قال بعتك كتاب الوسائل هذا عنوان كلي بعتك كتاب الوسائل هذا عنوان كلي ما ليس دخيلا في متعلق المعامل ليس مداعي لو هو قصاد المشتري شراء كتاب الوسائل طبع كذا لكن ما ادخل في المعامله تخلفه او تخلف الدائن انه ما طلب المعامله او البائع قصد بعتك كتاب الوسائل وقصد في نسيان بيع كتاب الوسائل طبع كذا هذا من باب تخلف البائع لما دخل تخلف لانه لم يدخله في المعامله لكن لو قال بعتك كتاب الوسائل بطبع بيروت مثلا بعتك كتاب الوسائل بطبع بيروت أليسموه قيداً ذاك المدّه. إذا ندخل دخلت المعاملات، والمقصود أن متعلق المعامل أمر كلي، والكلي قابل للتقييد، فحينئذٍ يكون قيداً. لو دفع إليه كتاب الوسائل، طابع إيران منفرد هيرود، تخلفه، تخلف البيت له أثره. صاحبه عمل لا ترقل لكن يجب على البائع أن يسلم ما هو مصداق لمتعلق المعاملات. أما إذا كان العنوان الواقعي جزئيا كما إذا قال بعتك هذا الكتاب، هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب بقيل أنه طبع بيروت يقولني مع ما معنى التقييم. هنا ما هي مسألة تخلف القيد ليش؟ لأن المفروض أن المبيع جزئيا والجزء لا يقبل التقييم. الجزئي ما فيه سعه حتى يقبل التقييد. الجزئي متقيد ومتعين بذاته، فليس فيه إطلاق، وليس فيه سعه حتى يقبل التقييد. لا حال هنا، أي شيء تخلف يصير من تخلف الداعي. ذكر في المعاملة ولم منك إذا قال بعتك هذا الكتاب بخصوصه بعنوان أنه طبع بيروت على اي حال ما الى اثره التقييد. لماذا لانه جزئي الجزئي ما يقبل التقييد الجزئي لا سعه لك الا ان يرجع الى شرط اخر غير المعامله يعني يصير شرط يقول بعتك هذا الكتاب اتهت المعاملة اشترط على نفسي ان اسلمك طبعة بيروت حينئذ اذا لم يسلموا طبعة بيروت يكون من باب خيار تخلف الشاط له الخياف يا تخلف الشاط مو من باب تخلف القيد لان الجزئ لا يقبل التقييد حتى يكون من باب تخلف القيد اذا كان العنوان جزئيا لا محاله لا يكون من باب تخلف القيد لانه الجزئ غير قابل للتقييد هذه الاسئله يذكرها الفقهاء في مسألة من قلد مجتهدا قلد مجتهدا بعنوان انه زيد بن بكر هذاك بين انه زيد بن عمرو وليس الذي قصده يقولون تقييد ما إلى أثر ليش لأن المتعلق التقليد جزئي والجزء غير قابل للتقييد فحينئذ المدار على الواقع إن كان ما قلده جامعا لشرائع التقليد صح تقليده وإن كان قصده في غير حندي وإن كان غير جامع لشرائع التقليد تقليده باطل وإن كان من قصده كان جامعا لشرائع ما إلى أثر ما قصر أو مثلا مسألة من صلى خلف رجل وصلي خلف هذا الإمام بعنوان أنه زين باينتظرين أن هذا الإمام ضر ونزين يقوله صلاة الصحية المدار على الواقع إن كان الإمام الذي صلى خلفه جامعا للشرائر صلاته صحية وإلا فغير صحية وتقييد ما إلى أثر ليش؟ لأن تقييد الجزئيات دائما يرجع الى تخلف الداعي باعتبار من الجزيات لا تقبل يتقي واضح في مقامنا ايضا كذلك نقول بانه اذا صلى هذه الصلاة ترضو نافلة الليل ومتوهم ان نافلة الليل واجبة صلى هذه الصلاة يعني نافلة الليل بعنوان انها واجبة بحيث لو هي واجبة ما صلى ثم تبين انها مستحنة هذه النافلة جزئيا والجزئي لا يقبل التقييد لا محالة يرجع إلى تخلف في الداعي فحينئذ تكون صاد وصحيّة لذلك مسألة الوجوب والنجل لا أفضل كلام صاحب العرف الوجوب والنجل تماما لأن مسألة الوجوب والنجل تتعلق بالعناوين الجزئية والعناوين الجزئية لا تفضل التقييد فلا محالة التخلّف ليكم من الداعي غير مسألة القضاء والأداف القضاء والأداة من عناوين القصدية ما لم تقصل لا تتحقق هناك يظلم هناك لا يظلم صار راضح فلو أتى بالصوم المندوب بعنوان أنه واجب ثم تبين أنه مندوب أو أتى بالصوم الواجب بعنوان أنه مندوب ثم تبين أنه واجبون هذا كله من نساء تخلف الداعي لا يكون مبارسايا ملي تكون شيء هذا مقتضى القاعده التي يذكرون هناك قاعده اخرى ايضا تختلف لها من البحث وهو ان الصفات على ثلاثه اقسام صفات للامر وصفات للمامور به ومشخصات للمامور به اما صفات الامر فلا يجب قصدها ولا يظهر تخلفها مثل وجوب الناد الوجوب الناد من صفات الأمر الأمر يختص بكونه واجبيا أو نديا صفات الأمر وهذه الصفات لا تغير من المتعلق شيئا صلاة الليل هي صلاة الليل تعلق بها وجوب تعلق بها ناد ما يتغير الواقع صوم يوم 30 من شعبان هو يوم من شعبان تعلق به وجوب او ناد ما يتغير صفات الأمر لا تنعكس على المرور به ولا تغير الواقع فيه شيئا صفات الامر لا يجب اصدقاء ولكن صفات المامور به تنول اجعل هذا غير هذا مثل القضاء والاداب قضاء والاداب هو من صفات الأمر من صفات المامور به فالاداء هو العمل في الوقت والقضاء هو العمل خارج الوقت فالمامور به نوعان متغايران المتعلق متغاير مو الامر متغاير بس رعيه الأمر الأدائي غير الأمر القضائي لكن كذلك المأمور به الأدائي غير المأمور به القضائي أي سماه من صفات المأمور بي. لا م في صفات المأمور يجب القصده يجب أن يقصد أدائي أو قضاء قضاء ما في نفسه ما غير كنا سبق أن سبي قلنا بأن صفات المأمور به ما لم تقصد لا يأتي للمأمور به فاذا لم يأتي للمأموري كيف نقول بالجزاء؟ صفات المأمور ses ما لم تقصد gebruصر لم, لم يأتي المأمور buyها لم يأتي المأمور assignments şur لن يأتي المأمور ul. 접handuk EveryVer وإذا قصد واحدا مكان آخر القصد وعدها أ observing it صرك ơi أما بالنسبة للمشخصات وهو لا لصفات الامر ولا صفات المأمور به. مشخصات به. المأمور به إذا وقع في الخارج تشخص ، تشخص هو يلازم أشياء تشخص في الخريف أو تشخص في الشتاء تشخص في قوم أو تشخص في مكان آخر تشخص مثلا في هذه السنة أو تشخص فيما قبلها يسمون مشخصات للمأمور به لأنها صفات للمأمور به قطع المشخصات اذا لا يشخص به. لأنه لا أثر لها لا في الأرض ولا في المأمور به صلاة حانق الكلام لا يشترط التعرض للأذاء والقضاء سبحان الشيخ الثالثة اذا قصد العنوان المتصف بصفتي الاداء والقضاء وهو هو يوم الثلاثين من شعبه مع قصد امتثال الامر الفعلي معين ثمنه امتثال الامر الفعلي لا اشكال لا يفعل الاداء القضاء لان قصد الامر الفعلي هو في الواقع قصدهم اما الاداء والقضاء اذا كلامنا فيما لو قصد الاداء هو في الواقع قضاء او قصد القضاء هو في الواقع اداءهم لا يشترط التعرض للقضاء ولا الوجوب للنيل يعني الوجوب للمسمت الأرض مسمت الله ولا سائر الأوصاف الشخصية المشخصات المعبرة بل لون أو شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين يعني تمام صح الأرومة خارج ترى يقول منافي للتعيين ترى يقول مغير لأنه مع أن كلاهما بمعنى واحد مو ملاطفرين المنافل التعيين هو المغير للنوع المغير للنوع هو التعيين. العتعيين ت يوم الثلاثين كان قضاء وهو قصد أداء قصد الأداء يعتبر مغير للنوع لأن نوع الأداء غير نوع القضاء وهو مطلوب بنوع وهو الاداء hiding다고 في نوع أو القضاء وقصد نوعا آخر وهو القضاء هنا قصد القضاء في مقام الأداء مغير للنوع هذا تعليف تعليف الآخر منه منافل للتعيذ إذا قصد صام يوم الثلاثين أداء معنوه في الواقع قضاء ما عين القضاء لا بعنوانه الخاص أنه لم يكون قضاءاً ولا بعنوانه العام هو عموان الأمر الفعلي فيكون قصد الأداء في مقام القضاء منافل للتعيذ كل التعليلات يعني بمعلن واحد منافل التعين والمغير للنبي معناه واحد. شوف ثلاثة يعلجه هذا التعين، ثلاثة يعلجه هذا التعين معناه واجه واحد. إلا إذا كان منافل التعين مثل شنو؟ مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائي كان اليوم في رمضان، فتخيل كونه قضائي، خيل أنه ما في رمضان، فإن قصد الأمر الفعلي لا أداء لا قضاء، المتعلق بهذا اليوم، إنما هو كان مشتبه في التقدير. وان ان اليوم قضاء طبق في نفسه ان اليوم قضاء لكنه في نيته ما قصد الا الامر الفعلي صح فيه مشكال لان قصد الامر الفعلي قصدهم بالاحدة الحصوصية واما اذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي مع انهم مطالبهم بالاداة ليش بقال لأنه المسألة لا أندار تخلف الجائل أندار تخلف القلبة بارم العنوان من العناوين المصدية أو قل على القاعدة الثانية أن من صفات المأمور به وما لا تقصد صفات المأمور به لم يأتي المأمور واضح واما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل سلام سيد الامام يقول الحكم فيه وفيما بعده ما بنير على الإحتياط الآن كما من عليه العداء لأنه مناف للتعيين إذا قصد القضاء وهو مطالب بالأداء قصد القضاء مناف للتعيين تعيين الأداء لأنه مناف للتعيين في مجدين يدعون بذلك مو هذا الا بل لانه ما قصد الامر المتوجه إليه تعيين وعدم التعيين احنا ما نطالب بالتعيين احنا ما نطالب بان يعين قضاء او اداء انما احنا نقول اذا قصد القضاء وهو مطالب بالاداء فما قصد الامر الذي توجه لهم مو لانه ما معين هو مطالب بالتعيين لو كان مطالب بالتعيين لقلنا بانه اذا قصد القضاء ما كان اداء اتى بما التعيين وهو مطالب بالتعيين هو مطالب بأن يقصد الأمر المتوجه إليه إذا قصد القباق ما قصد الأمر المتوجه له مو أنه لم يقصل التعيين pare الله لم أر efecto هذه العِباء المطلوب من أن يقصد الأمر المتوجه إليه فإذا قصد أمره آخر فلعلّف البطلان عنه لم يقصد الأمر المتوجه له مو لعلّف البطلان أنه لم يعينه مطالب بالتعيين حتى يكون علّف البطلان أنه لم يعينه هو وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع ترى مغير النوع هنا نفس منافذ التعين مشي آخر كما إذا قصد الأمر الفعلي المقيد بكونه قضاء وقصد الأمر الفعلي لكن قيده بكونه قضاء ما تفر بين يقصد القضاء أو يقصد الأمر الفعلي المقيد بكونه قضاء بالنتيجة غير النوع بالنتيجة نفس التعين لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا سيد الخوري في التعليقاء الظاهر أنه لا أثر للتقييد الجهة الهجوبة لما بلنها فبان كونه أدائيا أو بان كونه نبيا فإنه حنيد مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخير نفس التعليل جاء السيد الغير أنه ما قصد الأمر الخير العلة في البطانه ما قصد الأمر الخير مو إلا في البطانه غير النوع مو إلا في البطانه أنه لم يعينهم ومطالد بالتعين هو مطالب بأن يقصد الأمر الخاص ونفس التعليل هو جميل كأنما السيد الإمام رحمه الله في هذه المسائل أمره كلام مبين على احتياقه وهو أنه في هذه الموارد قصد الأداء مكان القضاء أو قصد القضاء مكان الأداء يقول المهم أن في بالعبادات متقربا إلى الله. وهو وقال اتى بالعمل متقربا به الى الله الواجب ان ياتي بالعمل متقربا الى الله واتى بالعمل متقربا صحيح قصد انه قضاء من باب اجتباه التصديق او قصد اداء وهو مطارد بالقضاء من باب اجتباه التصديق من باب تخلف الداعي لماذا لانه إذا افاد العمل متقربا الى الله تعالى اذا اتى بالعمل مضافا الى الله تعالى الاتيان بالعمل مضافا الى الله قصد للامر الواقع اي عمل تاديبه تقربا الى الله فعندما اتصلت الامر الواقع المتعلق بالعمل طبقته على القضاء او طبقته على اداء الخطط قصدك للأمر الواقع على حاله لأنما السيد حللها مثل ما نقول إحنا إلى جنس وفصلين هو ما قتل لي القضاء قال أصوم وغدا قضاءا تقول بل هذا ينحل إلى قوله أصوم امتثالا للأمر وطبقت هذا الأمر على القضاء مخطئ بالتطبيق أصبقت به صحيح نحن الأحوال فأنت أشترك نسألة الثانية Ja. Mm -hmm.